مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين ذكره مثلا او حقيقه وقعت ان احد هؤلاء الجبريه راى رجلا والعياذ بالله يفجر في امراته فاخذ شيئا ليضرب هذا الرجل ففر فامسك بامراته وبدأ يضربها فلما بدأ يضربها قالت لها القضاء والقدر يعني مجبورة القضاء والقدر قال تفعلين كذا وكذا وتقولين القضاء والقدر لا خرج من عقيدتك تفعلين كذا وتقولين القضاء والقدر قال يا فلان اتق الله ولا تضيع السنة لا تضيع السنة وتأخذ بما ذهب إليه بن عباس قال فتنبه الرجل وتوقف عن عن الضرب وقال جزاك الله خيرا كتى أن أضل فبعضهم ربما أن حتى في بعض هذه القضايا يمضي على هذه العقيدة الخبيثة التي يعلم بالاضطراب من دين الله عز وجل وبالعقول السليمة والفطر المستقيمة انها عقيدة من أفسد العقائج وأضلها وابعدها عن الحق والصالب